تحتل أسراتنا قلبي ووجداني والله في حبها يا ناس أغنى يشدو لها خافقي في الفجر أغنية والكون يرقص إن نادته الحاني بشرى لحب إذا الفردوس يحضنه والكوثر العذب في الجنات ناداني يا رب فاجعل بها بابا ومفتاحا لغرفة الخلد إذ نهدي لرضواني عودي أيا أسرتي جمعا يوحدنا أنت البدايات أنت اليوم عنواني